وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا zo EN والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا shit.